go oh. في ملتنا قال أوله كنا كارهين قد Uh Well man. وَسِعَ رَبُّنَا كُرْيَّ شَيْءٍ ويو ان تخير الفاتحين وان قال لمن الذين كانوا من قوم لن ان تنشموا لن كن اذا لغاسرون باقتا تسوبر وجبتا فان 119. كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها 110. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم ت أَّهُ وَ قيا قَ لن قَلد أََلَتُكُ م سلَاتراًا ب نَصاح تُلَكُم من نبي إلا أخذنا أهلها في البأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضرار ọ não bao